فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعَالُنَّ عُلُوًّا كَذِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ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 هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويمشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما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 آيََ الَِّْ وَجَنا آيَةً النَّهارِ مُ بَصَة للتَبتَغُ فَبْل رَبِّكُمْ وَتَعلممُ عددَدَ السنينَ وَالْحسَابَ وَكلَّ شَيء فَصَّلناهُ تَفصلَ وَكُل إِ سَانأَزَمنهُط إِهُ فِي ع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 انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقضع ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا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 وأوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين وَاتَّخَذَ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما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 ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ولخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدون آدم فسجدون إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا احتنكن إلا قليلا قال اذهب فمن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 لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ من تدعون إلا إياه فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْجَانِبَ الْبَرَّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَتَمَسَّكُنََّّ لا تَجِدُونَ لكم وَكِيلًا أَمْ أَمِنَ م أي يعيدَكُم في جتارَةً أخرى فَُرسِ عَلَيكُم قاصِفًا مِنَ الررنِيح فَ يغقَك بماكَ فرَْتُم ثمُمَّ لا تَجد لكم لَنَا به تَبعة وَلَقَذِكَ الرمنابَنين أدمَمَ وَحَمَناهُم فِيبَرّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقناهُُم مِنَ الطباتِ وَفَغّ اللهُُمْ على ككثيرٍ مِنْ مَنْ خَلَقنَ تَفضلَ يَومَ نَذو كلُأَناسٍ بإمامِهِم فَمَنْ أُوتِييَ كتابَهُ بِأمِينه فَأول إِكَ يَقرَرَأُونَ كتابابَهُم وَلَا يُظلمونَ فَتيلا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 إنبَوْوتِلَكَانَ زَهُ قَ وَلُلَزِلُ مِنَ الْ القُرآنِمَاهُ شِفَ أُ وََرحْمَةٌ للِمُؤمنِنينَ وَلاَا يَزين الظالِمينَ إِللاا خسَار وَإذاأَن عَمْنَا على الإِن سَانِ عَرَبَ نَ آ بِجانانبِ وَإذاَا مَسَّهُ الشَّرّ كانَانَ يَأُوسَ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل مِنْ من أمر وَمَا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا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 صَرَّاس إللا كُفُور وَقالول نُؤْمِنَ لك حتى تَفجرَ نا منِنَ الأرضًا بُووع أَوْ تتكونَ لََ جََّةُ مِن النَّخل وَعنَ بِم فَتُفَججرِر الْأَ رَخِلَ لََا تَفْجرا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 كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن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 وَكُنا منِنْ بعد لِبان إ الصر إ سْكُل الْ الأرضَ فَإِذاَا ج أَعددُآخِرَةِ جِنابِكُم لَفف وَبالِحقَّأَ زَلناهُ وَبالِالحَِّ نَزَل وَما أرسَلناكَ إَِّا مُبَشررٌ وَنَذرا